ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قذل فذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدونا فقالوا أبشروا يهدونا فكفروا وتعلو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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم أجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابد ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنه ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله عنده أجر عظيم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إِن تُقرِضُ اللَّه قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفُ لَكُم وَيَغْفِر لَكُم وَاللَّه شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ